بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لِتَؤْذِنَ لِقَوْمٍ مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فهي إلى الأذقان فهم قمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أن ذرتم أم لم تذرهم لا يؤمنون ما تنظر من يتبع الذكر وخشيا الرحمن بالغيب وخشيا الرحمن بالغيب فبشره بمغفرته وأجر كريم.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 وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إننا تطيرنا بكم لئلا متنهوا لنرد منكم ولا يمسنكم من عذاب ولا يمسنكم أليم قالوا طاب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 ما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضد الله تغنى لا تغنى عن شفاعتهم, تغن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لف ضلال أمنت بربيكم فسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إني أمنت بربيكم فسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون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 إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد يا حسرة على العباد إن كانت إلا صيحة واحدة فإلا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كنوا لم جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعشاب وفجرنا وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منهم نهار نسلخ منهم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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثلي ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون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 صادق ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يغصون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهل يرجعون ونفخ في الص 119. فإذا هم من الأجداف إلى ربهم ينسلون 110. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن, هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما ينظرون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 الأجداد، فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إن كانت إلا صيحة واحدة، فإذا هم جميع لدينا محضرون، فإذا هم جميع لدينا محضرون، إن كانت إلا صيحة واحدة. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 117. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 118. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون فاكهونهم وأزواجهم في ظلال وللأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم 117. سلام قولا من رب رحيم 118. وامتاز اليوم أيها المجرمون 119. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن تعبدوا الشيطان أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن احبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبالا كثيرة ولقد أضل منكم جبالا كثيرة أفلم تكونوا تحملون ولقد أضل منكم جبالا كثيرة 119. فلم تكونوا تاقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلواها أصلوا اليوم مَن لَّتِكُنْتُمْ تُوعَدُونَ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ أَصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشأ لطمسنا على أعينهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فأنا يبصرون ولو نشأ فما سقناهم على مكانة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمته نكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما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 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحذنك قولهم إما نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم فإذا هم خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال مين يحيي العظام قال مين وهي رمين قل يحيي الذي أنشأها أول مرة قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم <تصفيق> الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات بخلق السماء والأرض بقادر بقادر على أن يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول أن يقول له كن فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحانه الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه وإليه ترجعون